أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ للا جعل الارض مهدا والجبال اتادا وخلقنا انكم ازواجا واجلنا لكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا هاجًا وأنزلنا من المعصرات ماءً تججًا لين به حبًا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كلامطه يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرات الجبال فكانت سرا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 ربك عطا ان حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه تصفلا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائك كَذَلِكَ فَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّقَى إِلَى رَبِّهِ مآبًا إِنَّ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا